أنا أحبك كثير أشياء أعرفها ومعرفها أنا أحبك كثير أشياء أعرفها ومعرفها كثير ما ضماك من لحظة وقلبي من وله جاهك كثير ما ينطق لساني أحبك موت وأصرفها كثير ما قلت لك مشتاق حيل وذابته أسمعك كثير ما كنت بيك وكنت أحب الناس وأشرفها كثير ما شك بي وخان وغير أطبائك حبيبي واصفك تشرح لذلك ليه تصرفها أنا ما بيك تقنعني ويفشل قناعك فمان الله واخذ آخر ثلاث دموع بذرفها على حبك على جرحك على تلوحة مداهك على حبرك على جرحك على تلوحة مداهك